أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم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 الَّذِي فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَدُّ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشَدُّ إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَرَقِيبُهُمْ وَاصْطَبِرْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عقابا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 عصبًا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر